احيانا قد نرى احدا عليه انواع من المعصية والتقصير ومع ذلك في قلبه من الحب للخير والاقبال عليه وربما احيانا من اعمال السر من صدقة في السر او صلاة في الليل عنده اشياء نحن لا نعلم بها فلماذا نسيء به الظن بناء على مظهره؟ احيانا ربما نسمع كلمة نابية من انسان لا تسرنا فنفسرها تفسيرات تجرنا ربما الى هجره او غيبته او مقاطعته وربما لم يقصد بذلك شيئا فلماذا لا نقدم حسن الظن احيانا نرى بعض الاشخاص في اماكن معينة او في مواقف محددة فنسيء بهم الظن مع انهم ربما لم يأتوا لاجل ان يقعوا فيما اظنناه بهم فلماذا لا نحسن الظن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من سوء الظن وبين ان سوء الظن ربما جر الى الغيبة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 السلام عليكم حالة الشيخ ناصر الله, <تصفيق> <تصفيق> الله يحييكم ضيوف أكار بسم الله طبعا يا شباب من أهم الأمور التي ينبغي أن نعرفها أن الله عز وجل لما أنزل هذا الدين جعله مهيمنا على جميع الأديان السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا عليه يعني جامعا لكل ما فيه من الفضائل ما من خير إلا أمر الله تعالى به وما من شر إلا نهى الله تعالى عنه من الأشياء اللي منتشرة اليوم ما يتعلق بسوء الظن بين الناس تجد أحيانا أحدهم مثلا ربما لو عمل وليمة ثم لم يدعك إليها ودعا بقية أصدقائك لن يقع في نفسك أن الرجل وصل خبر مسافر ربما اتصل بي ووجد الجوال مقفلا ربما لا يقع في قلبك مباشرة سوء الظن وتقول لا والله الظاهر ان الرجل لا يحبني ولا لا يرغب في بقاي أو نحو ذلك احيانا لو تأخر ولدك ومثلا ما جاء العادي الساعة تسعة أو عشر بالليل فتأخر للساعة واحدة وثنتين وثلاث لا تحسن الظن في الغالب ما تقول في نفسك والله ربما حبته حابس ربما جلس عند واحد ونسي ربما الجوال سرق منه الصاريح المفصل الصاريح زحمة لا. نايم او نايم في مكان جلس وغلبه النوم لا مباشرة يقف الشيطان في خلبك سوء الظن وتقول لا أكيد أن تضارب مع أحد أكيد الولد صار حادث أكيد حصل كذا وكذا الظن أقسام أما الظن الواجب أن يحسن أن يكون حسنا فهو بالله سبحانه وتعالى يقول بعض الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ليال يقول لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه يعني يا ربي أنا أحسن ظني بكل كريم وبتكرمني أنا يا ربي أعلم أن من صفاتك أنك رحيم وأنا محسن الظن انك ترحمني يا ربي أنا يا ربي أعلم من صفاتك أنك غفور وأنك تحب الرحمة والمغفرة يا ربي فأنا واثق بإذن الله أنك ترحمني وتغفر لي هذا يجعل قريب من الرحمة لما تحسن الظن بالله لكن لما تسيء الظن ترى حتى في الناس لما تسيء الظن أنت الان لما تأتي عند ملك وأنت عليك دين مثلا مئة ألف وتقول لا أنا جئت إليك يا أيها الملك وأنا أعلم أنك كريم ورجل يعني محسن للناس وانك ما شاء الله عليك يعني إنسان غلبت الناس بأفضالك وغرقت الشعب كله بفضلك وإحسانك فأنا علي دين مئة ألف أطمع في فضلك هذا يكون أقرب للسداد عنك من لما تأتي وأن تسيء الظن لو جئت وقلت أنا والله علي دين مع أني أدري أنك بخيل ولا يطلع منك ولا ريال وأن وجهك وجه جشك ظالم أنك أكلت أموال الناس كلها وإنك عيشتنا في فقر لكن خد سدت عني هالمئة ألف هل سيستجيب لك؟ ممكن ممكن في <meals> ممكن استجيب لك؟ والله يا أخي أنت متناقض لا لا لا <ممكن>. <Bilder> like cool يعني في بعض يمكن يقولي خليك تظنيني يثبت خلافها يعني هو أحسن الظن الحين هو أحسن الظن زهر الله خير لكن في الغالب أنه يقول لك ما دام هذا ظنك فيني زين اذا خلاص من البداية مثل ما قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتوا من الخاسرين فاي يصبر ف نار مثل لهم فما هم من المعذبين فهم اصلا لما وقال الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما برا فانت الاصل انك تلقى الله تعالى وانت حسن الظن به هذا الظن واجب اني احسن الظن بالله هذا امر واجب ما في نقاش الظن المحرم هو اني اسيء الظن بربي فواحد فرضا بيتزوج فيقول في نفسه والله أنا ما أظن الله يوفقني ما أظن إن الله يعني ييسر أموري في زواجي ما أظن إن الله يؤلف قلبي وقلبه يا أخي أحسن الظن بالله يا أخي الله كرمه واسع بعضهم يقول إن هي قشرة يعني عاد أنت إذا اختربت ويخرب أنا عارف حي... <تصفيق> جنبك على جنب خروضك تسأل عنها تابع واحد مرضًا بيبدأ في تجارة وجاء واستخار واستشار ثم قرر أن يبدأ فيها التجارة أحسن الظن بالله قل يا ربي أنا توكلت عليك وهي تجاره يا ربي حلال فيا ربي أنا أحسن الظن إن الله بإذن الله يعلم صدق نيتي إني أريد المال لأمفق على نفسي وعلى أولادي وعلى والدي بإذن الله إن الله تعالى دوّفقني وعطاني فلوس إني إن شاء الله إني سأشكر الله بها وأبني بها مسجده وك... فتحسن الظن وتقبل وأنت محسن الظن بالله أنت فلا تقبل على شيء وأنت مسيء الظن أحسن الظن بربك فهو أمر واجب أحسن الظن بمغفرته ورحمة هناك ظن جاهز مثل مثلا لو تقول لي فلان جاء من السفر فأقول الله أظنه جاء من السفر تتوقع ولدك ينجح والله اخي الولد ما ذاكر أظنه لم ينجح من يعني. مثلا إيه من درجاته مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه في البخاري قال لابنته عائشة لما رأى زوجته حاملة ورأى بطنها كبيرا قال يا بنيتي وأشار إلى بطن امراته قال انما هما أخواك أو أختاك فالآن يظن هذا ظن جائز يقول الله أظن أمك حامل بتوم يا اما بتجيب ولدين أو تأتي بابنتين فهذا ظن جائز أو لو قلت مثلا والله انا أظن أن الفريق الفلاني بيفوز أظن أن السلعة هذه بينزل قيمتها او بتزاد أظن انه بيعطيك القيمة هذا ما في بأس لكن الظن السيء أيضا بالناس هذا لا يجوز مثل مثلا لو قلت لي مثلا سامي قال لي والله فلان انا قدمت على وظيفة وسبحان الله ما مشى أوراقي فلا زم أقول لك مثلا والله ترى المسكين يا أخي ما عنده وظائف ما عنده رقم وظائف عندهم زحمة لا لم أحسن الظن قلتي هذاك أصلا ما يوظف إلا جماعته هذاك أصلا ما يحبك ولا يحب قبيلتك ولا يحب أهلك ولا يحب فأساءت الظن به هذا محرم بذلك كان واقع <تصفيق> لا, لا لا ابحث عن ظن حسن يقول أبو أبو ذر رضي الله تعالى عنه التمث لأخيك 79 عذر 80 إلا واحدا فإن لم تجد منها عذرا يصلح فقل لعل له عذرا لا أعلمه هذا هو الأصل يا أخي ترى الواحد إذا عاش مع الناس بحسن ظن وطيبة قلب يوفق وأول من يسعد هو الواحدة لما تتعامل مع زوجها بحسن ظن واحد يتعامل مع امرأته بحسن ظن يتعامل مع أولاده يتعامل مع أصدقائه أما الذي يتعامل دائما بسوء ظن وسوء طوية وهذا خبيث وهذا يمكر بي وهذا يفعل كذا أول من سيتعدده في نفسه ف... لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دائما حسن الظن بالآخرين مثال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة لم يقل لأصحابه أن يذهب لفتح مكة وهذا كان يفعل دائما كان إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو بلدا يوري بغيرها يعني فرضا هو بيذهب إلى مكة مكة في جنوب المدينة فيسأل أصحابه يقول تجهزوا لقتال فيبدأ الصحابة يقولون يا ترى من سيغزو أين سيذهب يعني يعلم مدينة فيها منافقون وفيها ناس ممكن أن يخرجوا الخبر فكان يقول لهم جه... تجهزوا للقتال ثم يسألهم يقول كيف الطريق إلى الشام في آبار في مياه ايش القبائل التي نمر بها على الشام فيظن الناس ايش انه بيغز الشام وهو في الحقيقة أول ما يجهزوا يمشي مثلا ثلاثة أربع كيلو شمال بعدين ينعطف بهم يمينا فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة يفتح مكة فبدأ يسأل عن الشام وعن كذا واحد من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه كان ليس من أهل مكة لكن كان في مكة جماعته بعض أولاده وزوجته فكان خايف عليهم من كفار مكة فأراد أن يصنع معروفا لأهل مكة ليحسنوا إلى زوجته وابنائه فأخذ ورقة وكتب من حاطب بن أبي بلتع إلى من يراه من أهل مكة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمع غزوا يعني أجمع أن يعمل غزوه وأظنه سيأتيكم ولا أظنكم تقوون على مقاتلته لكن خبر أعطيتكم إياه وأخذه وأعطاه لمرأة أخذتها المرأة وذهبت به في الطريق إلى اهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بذلك نبأه الوحي فنادى المقداد والزبير وعلي رضي الله عنهم قال اذهبوا إلى روضة خاخ موطن معين روضة فيها يعني زرع الى روضة خاخ فستجدون امرأة على بعير لها معها كتاب الى اهل مكة احضروا الكتاب مرى الصحابة وصلوا روضة خاخ للمرأة تنتظر فيها الروضة فجاء علي رضي الله تعالى الصحابه قالوا اخرجي معك كتاب الى اهل مكة اعطينا الكتاب قالت ما معي كتاب ولا انزلي من البعيد نزلت فتشوا الرحل فتشوا الحقيبه فما فت وجدوا شيئا فجاء علي رضي الله عنه إليه قال اسمعي والله ان معك كتاب والله ما كذبنا ولا كذبنا نحن لا كذبنا عليك ندعي ان معك كتاب ولا, ولا كذبنا عليك ولا, ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذب علينا نحن لا كذبنا ولا كذبنا والله لا تخرجين الكتاب اولا نزعنا الثياب جيحود ندور الكتاب حاطته في أبطأ حاطه والله الفت تفتش داخلي فلما رأت منه الحزم قالت تنحوا عني ابعدوا شوي فتنحوا فكشفت خمارها وأخرجت الكتاب من تحت شعرها قوة التهريب <تصفيق> <تصفيق> شوف قوة التهريب فأخرجت الكتاب تفضل رجع بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا الموقف الآن وحسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم جالس النبي عليه الصلاة والسلام معه الصحابة وحاطب رضي الله عنه موجود وعمر بالخطاب الصحابة جاء علي رضي الله عنه معه أعط النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ولا فتحوه؟ ما فتحوه من أمانتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرا ما يقدر يأخذ الكتاب ويقرأ لوحده بعدين يقفله فلازم يعطي أحد يقرأ واللي بيقرأ بيقرا بصوت عالي فأخذ الصحابي الكتابة وبدأ من حاطب نبي بل من يرام نبي مكة إن النبي عليه وسلم يريد وأظنه سيغزوكم هذه خيانة عظمى طلع اسرار الدولة الإسلامية فلما قرا الكتاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى حاطب قال ما هذا يا حاطب كيف نطلع أخبارنا ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي لا تستعجل باتخاذ قرار لا تعجل علي يا رسول الله حاطب يبقى انه بشر يا أخي وعنده مشاعر وعنده أحاسيس ويفكر في زوجته وعياله وأهله قال يا رسول الله إن أصحابك من أهل مكة لهم أقارب يحمون أهلهم في مكة أنت عمر عندك أعمامك وأخوالك يحمون أقاربك أنت أبا بكر عندك أبوك في مكة يحمي من بقي من أهلك أنت عثمان عندك أنت علي أنا ما عندي أحد إني كنت امرا ملحقا بقريش أصلا لست قريشين أنا جئت وسكنت في مكة من خارجها كنت ملحقا بقريش فأردت أن أصنع عندهم يدا يحمون بها قرابتي في مكة بس ولا أعلم يا رسول الله أن الله سينصرك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقكم انتهينا أحسن الظن به ما قال لا أن تكذب علينا أن تلعب لا الرجل أخطأ لكن نحسن الظن به قال عمر يا رسول الله أسلا أضرب الأنق هذا منافق يا رسول الله يعني يطلع أسرارنا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 سارقا أو ربما يكون هل نحن نحسن الظن به لذلك أحد الثلث لما سرق رداءه كان عليه رداء وضع في مكان فسرق فجاء إليه من جاء قال ادعو على سارقه فقال والله لا ادعو عليه لعل له اولادا جياعا فأخذه ليبيعه ويطعمه شوف <تصفيق> ياخي طيبة لن يقول لو دعوت عليه ايش الفائدة لو قلت اللهم أهلكه ايش الفائدة ايش استفدت رجع ردائي لا بس ردائي راح خسرت شيء يعني ما خسرت شيء من... لكن تلقى عند الله لكنك في ذلك كتبت شيئا وهو ان الله تعالى يأجرك انك ما اخذت بحقك هاي يا عنا طيب احنا نقول حسن الظل طيب في الأولى الحالية يعني ما نتكلم قبل نتكلم وضع الراهن لما يجيك واحد يتكلم حسن الظل طيب وعلى نياته ويحسن الظل يكل شيء راح يطلق عليه ان الاسان هذا لست قو صح او لنا مخافه او لنا اي شيء صح ولا لا, لا <تصفيق> شو ناصر في فرق بين السفاهه وبين حسن الرب بعضهم نطيب النيه اللي فيه يعني كل ما ذا هو اللي يسرقها <تصفيق> لا لا لا ليس ليس لا لا درجة لا درجة لا. يعني فرضا لو انت الان وانا جالس انا حطيت الجوال بعدين جيت انت واخذته وانا سكت عنك وقول حسن الظن لعله محتاج وسكت <تصفيق> بعدين شوي انت مفتاح مساحتي وطلعت بعدين قلت في نفسي لعله عنده اخ مريض يذهب به للمستشفى وبعدين في الليل ما أدري إلا واتصلوا بالشرطة قالوا والله سيارتك في واحد يفحط فيها وصدم وتركها وراح الأهلة بعدين قلت لعله كان مسرعا لي وقد ثم بعدين ما أسري بكرا جيت وضربتني بعدين تركتك أنا وقلت لعله كان حمقان وضربت لا لا لا لا لا نقصد بحسن الظن ألا تسيء الظن بالآخرين بحيث انك لا يجر كذلك الى عقوبتهم اذا كانوا اجتهدوا في اشياء زي حاطب النبي تعالى سلم يقول باقتله ما الرجل بيم يعني انت الان فرضا لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال دعوا الكتاب يذهب إلى قريش احسن الظمن بحاطب لا رجعوا الكتاب انت لو اخذت جوالي بقم باخذه منك اتكلم مجرد. امك خلص مكالمة امك رجع جوالها تتلك زي ان لا اجبك الان احسن بقى انا اتكلم لا يا جماعة لازم نفرق بين أمرين يعني لذلك حتى ترى هناك أشياء بينها شعرة يعني بين الشجاعة والتهور شعرة وبين حسن الظن والسفاها شعرة لازم الواحد يعني يضبط نفسه في ذلك حسن الظن بالناس عدم إساءة الظن لكن لا تنقلب بالمسألة إلى مثل ما قال عمر رضي الله لا تنقلب الى سفاءها الناس يأخذون اموالك ويأخذون حلالك وكلش وانت بس تدر راسك كذا ما تدري عن شيء لا, لا, لا يبقى الواحد رجال <تصفيق> ما هذا احصل يا شيخ بابرحيان وفعلا اذا احط طلب الجوال مثلا في مستشفى ولا شيء واضح على الشخص هذا بابرحيان يكون مو محتاج انه بس يكلم فانت قد تسيئ الظن ممكن بياخذ جوالي على حسب القصص اللي انا سمعتها بياخذ جوالي بنحاش فبعض أحيانا جوالي ما يتصل معلش جوالي استقبال معلش جوالي كذا م. فأنت تسمس العذر لنفسك حتى ما تقع في موقف يعني تلوم نفسك فيه اي انا هذا ما عندي فيه مشكلة انا اتكلم يا جماعة عن حسن الظن باخطاء الاخرين يعني مثلا لو واحد جئت البيت مثلا ورأيت مثلا زوجتك كاثرت دولاب فرضا فجئت انت وقلت كان ليش تكثرين دولاب ليش يعني لازم اشتري جديد فقالت لا انا قصدي كنت بغير مكانه حتى اجدد في الغرفة وانكسر لا تسيء الظن وتقول في نفسك لا هي اصلا من زمان تقول لي غير الدولاب واليوم تفتح حتى اش لا احسن الضرس طيب احسن ما لم يكن انا قراءا لكن ما يعني الواحد ان يقومون الناس يلعبون بعقله واحد والله عطني سيارتك انا اتفضل السيارة عطني جوالك والله خذ الجوال ممكن بطاقتك اقدم بها على جوازي يلا خذ بطاقتي لا تخرب لا, <تصفيق> لا. <تصفيق> تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصات يعني أي. مثل تعامله مع الشخص اللي كان يشرب الخمر كان يجلده كان يقول انه يحب الله ورسوله كان هو مضحك النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس <تصفيق> هذا نستقض هذا اليوم يعني الشخص اللي نعرف انه يشرب خمر هذا مستحيل بعض الناس يجيس معه أصلا فضلا على انه يضحكه أو انه أحسنت فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان اسمه عبد الله وكان جلدا قويا فكان يسمونه حمار مثل ما نسمي نحن اليوم صقر وذيب أم غير يسمون حمار يعني وكلب كان يسمون فالشاهد هذا الرجل كان أحيانا هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيمه لدرجه انه احيانا يذهب للسوق فيرى مثلا عكه ثمن او يرى رداء جميل ويقول يا اخي يا ليت هذا اخذ هديه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندي فلوس فيقول لصاحب المتاع اعطني هذا الرداء وتعال خذ ثمنه ورائي ياخذ الرداء وعلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب يفتح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذا هديه لك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبل الهدية ويكافع عليها فلما يأخذ الهدية يشوف واحد ثاني واقف وراءه فيقول ذاك الرجل يا رسول الله أعطني الثمن فيقول هذا يا رسول اعطه ثمنه قال ألم تهده إليه نحن اتفقدنا هدية فيقول يا رسول الله هو هدية لكن والله ما عندي قيمتها وقد أعجبني فهدية فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيه ثمنه يقولون فكان عبد الله هذا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن لكنه مع ذلك كان يشرب الخمر يا طب آخر الليل أي وكان رضي الله تعالى عنه يعني يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فكان يغربه الشيطان ويرجع مرة أخرى كان يشرب فيجلد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلده لكن يتألم ودي تتوب لكن فلم يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم او ينفيه من المدينة ولم يكن يقول لا أقبل هداياك أن شرب خمر لأنه يعلم أن الرجل مؤمن محب للخير محب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يغلبه الشيطان احيانا فيشرب فلما جلد مرة وأخرج سبه أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تلعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله لاحظ يقول لا تلعنه لأنه ليس التعامل مع شارب الخمر باللعن التعامل مع شارب الخمر بالنصيحه يا اخي انت عندك كلام تريد تقوله الحق الرجل واجلس معه وانصحه يا فلان الخمر حرام اسال الله تبارك. ليس الحل يا اخي مع شارب الخمر انت تلعنه وكذلك الإنسان لو واحد كذاب ليس الحل معه ان اقول الله يلعنك يا كذاب يا. ليس هذا الحل الحل أن اوفر هذا الكلام بدل ما اقول الله يلعنك اقول الله يهديك الله يصلحك ترى الكذب حرام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حديث الصحيح يقول يا مع شراء. من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يضح ولو في جوف بيته شف كده كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يبدأ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إياكم الظن، بعدين قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا لأن الإنسان إذا ظن يبدأ يتجسس سرع. الآن أنا لما أظن مثلا أن فلان مثلا يشرب خمر فبدل ما أدي وانصح من بعيد لا أبدأ أتجسس عليه وأتحسس اللي يشرب, يشرب خمر إلا ما يشرب أبرأك بجواله وما جعلناك عليهم حفيظة يغير عندك نصيحة يذهب وأنصحه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن سوء الظن يجر إلى ما بعده قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. يريد منهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبح الإنسان يعني جامع لقلبه مع الناس. أي نص. في حين الوظف اللي يشوفون واحد مثلا لابس تنطوان وجينز مثلًا م. أو إنه حليق. يشوفه إيه أمي إذا هذا داعش. لا دا ما في خير ما في وفي تتفاجئ فيتلقاه أول واحد يروح المسجد. أي الناس اللي هي يظهر عليها السقة ويظهر عليها الدين ثقاف. وحن صلي وحن ايه ايه حلو حلو. لا هو شوف طبعا احنا لما نظوا ظواهر الناس من الطبيعي انك تحدد من خلال الظاهر طبيعة الانسان خلنا واضحين يعني انا لما ارى شخصا قص قصة معينة مثلا حالك شعره من الصفر مخلي هذا اسود وفرضا ومعاه سيجارة وواقف ولبس فنيلة عليها صور سيئاه وك من الطبيعي انه لن يقع في قلبك ان هذا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 لكن أيضا عنده نسبة من الخير جعلته لما رأى يعني داعي من الدعاه جاء يسلم عليه وانا أحبك في الله وانا أتابع برامجك مع انه يقدر أن يتابع غيرها لكن نحن مطالبون أن نحسن الظن وأن نستثمر هذا الخير اللي فيه هذا عبد الله بن عباس سبه رجل يوما فقال له عبد الله بن عباس شو فيه حسن الظن بالناس والمحبة الخير قال عبد الله بن عباس أما اذ سببتني فإن في ثلاثه وفي صال والله ما علمت من آية في كتاب الله علما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 يحكم بالعدل إلا فرحت له بذلك مع اني لن أتقاضى عنده واحد من الثلاث محمد بن يقول والله لقد قلت قبل, قبل سنين كلمه الحمد لله ولا أزال أستغفر منها قيل له كيف ليش يعني أحد يقول الحمد لله ويستغفر فقال نعم وقع حريق في السوق فجاء رجل إلي وقال قد احترق السوق وسلم دكانك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 اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة فقالوا له سبحان الله الان يضربون بدل ما يسبحون ويهللون ويقراون قران يضربون بالزمر والطرب ويزعجون الناس وتقول فرحهم قال ايسركم ان يهلكوا ام يسركم ان يتوب الله عليهم ويفرحون في الاخره فلنشف محبة الخير وطيبه القلب للناس نختم بسؤالك تبغاه ولا نختم الحلقة لأن الوقت انتهى لاحظ <تصفيق> أسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من يحسنون الظن آمين. بالناس وأن يجعلنا أيضا ممن يلقون الله تعالى وهم يحسنون الظن بربهم عز وجل أنتم أيضا حبات الله يشملكم بهذا الدعاء ونجعلنا الله تعالى ممن يعني يحسنون الظن بالناس ويتعاملون معهم بحسن ظن وطيبة وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكلام فعلا وأن تكون الرسالة وصلت